Ahmed nebiyena bi nuru hadiyena min Mekka habibi nuru sata al Ya senetli ya Habib, Muhammed, ya İbn Abdillah, tam Habib miskil xıtay, tüm beda sali var. أول يوم عمك سمعت أبويا ومي بيصلوا عليك اللهم صل على الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقتي شوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانا يا حبيبي الله ونل الشرف لقى صحبتك وخط في السفوح أمتك وتحام في